والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى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 118. 119. 111. 122. 123. 124. 125. 126. 126. 127. 138. 147. 148. 159. 159. 159. 159. 169. 169. 169. Inallah Yusmigu Ma yang Yasha'u, wa Ma Ante bimusmig Ma fil Qubur, In Ante Illa Nuzir. Inna arsalna k Bil Haq Bashi'ra wa Nuzir. وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرُ وَإِنْ يُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ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 Makhluk yang beragam warna dan beragam jenis, dan dari manusia dan hewan dan ternak, makhluk yang beragam warna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 حل لنا دار المقامه من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم ناغ جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها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 قل ارئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شذق في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضًا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا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 INNAHU KANA ALIMAN QADIRA WALAU YU'AKHIDHULLAHUN NASA BIMA KASABU MA TARAKA ALA ZAHRIHA MIN DAQABATIN WALAKIN YU'AKHIRUHUM ILA AJALIM MUSAMMA